العجايبي بمريوت يقدم قصة حياة القديس العظيم البابا كيرلس السادس بمراجعة نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس أسقف كرسي ملوي وأنصنا والأشمونين والمشرف على الدير يا عم بشارة في حد لسه في العيادة أيها دكتور وديع فيه الأستاذ كامل بر خليه يدخل حاضر أهلاً يا أستاذ كامل أهلاً أهلاً بيك يا دكتور اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش من اسبوع طبعاً هو كان قليل لدكتور إن يشوف أخويا بين الحياة والموت ومش قادر أعمل حاجة ولا حد تاني للأسف كان يقدر يعمل له أي حاجة لأنها كانت حالة سرطان في المسانة جبت معاك نتيجة الفحص من المعمل أيوة جبتها أنا مش عارف ليه حضرتك طلبت تعدها مرة تانية لأن النتيجة اللي أنت جبتها قبل كده كانت مش منطقية أبدا كانت لواحد تاني. الفرق بينها وبين التحليل اللي قبلها كان فظيع أنا عارف السبب طب تعال بقى اشتغل معايا في العيادة طالما قررت تسيب المحامة وتشتغل دكتور ها واريني نتيجة الفحوص اللي معايا اتفضل يا ربي حاجة عجيبة دي نفس النتيجة اللي فاتت منطقة الورم سليمة تماما وكأنه عمرها ما كان فيها سرطان وكل الأنسجة خالية من الورم تماما مع أنه كان ورم من الدرجة التانية حاجة عجيبة حصلت بين يوم وليلة دي معجزة هو ده السبب بقى اللي انا عرفته وحضرتك ما صدقتنيش هيا فعلا معجزة طب ممكن تشرح لي من فضلك الحكاية ببساطة ان بعد ما حضرتك لي اخرج اخوي حبيب من المستشفى لان حالته اتأخرت حسيت باليأس وبعد ما اخدته على البيت وقعدت حزين كان في قدامي صورة كبيرة لقداسة البابا كيرولوس السادس القديس العظيم وفضلت باصس للصورة وطلبت من البابا كيرولوس يتدخل طلبت من ربنا الشفاء لأخويا بشفاعة القديس العظيم ده وفجأة خرج من الصورة نور شديد وحسيت ان دي علامة على استجابة ربنا لشفاعة قديسه وانه اكيد هيمن على أخويا بالشفاء وعملنا التحليل وجبتها لحضرتك لان حضرتك ما صدقتش ان دي تحليل أخويا اللي انت عارف حالته كويس وطلبت نعيدها وديك شفت الاعادة وعرفت السر ايوة عرفت السر العظيم انا مستغرب عمري ما شفت حاجة بالاعجاز ده البابا كيرلس ده لازم ليه مكانة كبيرة قوي عند رب المجد البابا كيرلس ده قديس عظيم راجل ينطبق عليه تماما وصف رجل الله أنا عارف أنك بتخدم في الكنيسة أستاذ كامل بنعمة ربنا بحاول أوصل كلمة منفعة للأجيال اللي جاية وأنا كمان بتعلم حاجات كتير قوي من وجودي في الخدمة يا بختك أنا شغلي واخد كل وقتي ما عنديش أي وقت للإراية عن القديسين. معرفة القديسين دي بركة كبيرة يا دكتور والواحد بيشوف سرتهم ويحاول يتمثل بيها. لكن واضح إن البابا كرولوس ده كبيرة جدا جدا ده شفيعة علتنا هو وماريمينة العجاي حبيبه وديك شفت بنفسك المعجزة الكبيرة اللي عملها البابا كرولوس مع أخويا بعد الحالة اللي كان فيها صحيح وما لأخوك الأستاذ حبيب ما جاش معك ليه هو مش بقى كويس؟ كويس جدا بقى زي الأول بالزبط وهو دلوقتي في دير ماريمينة بياخد باركة القديس العظيم ماريمينة ويزور البابا كرولوس في مزاره في الدير ويشكره على المعج ويسجل بقى بالمرة المعجزة دي في دفتر الدير وانا مستعدة اديلك شهادة من عياتي بالمعجزة دي وكمان صور التحاليل قبل المعجزة وبعدها اه وتبقى دي فرصة كويسة علشان تتنشر المعجزة في كتب معجزات البابا كيرولوس هو في كتب لمعجزاته؟ طبعا عشرات الكتب ده اكيد غير معجزات كتيرة اصحابها ما بعتوهاش علشان تتنشر <تصفيق> ده البابا كيرولوس ده حكاية كبيرة بقى حكاية كلها خدمة وبركة وصلاة ومعجزات. أستاذ كامل واضح أنك تعرف حاجات كتير عن قداسة البابا كيرلس ممكن تحكي لي عنه وعن حياته بس ده موضوع طويل قوي يا دكتور وكده هعطلك عن العيادة أولا أنا خلصت العيادة وما فيش حد برا ثانيا حتى لو عندي شغل ما فيش حاجة أهم من إني أسمع عن قديس عظيم زي البابا كيرلس أديك شفت اللي عجز الطب عنه بكل تقدمه عملوا ربنا بشفاعة البابا كيرلس بكل بساطة عموما يا دكتور أنا أكتر وقت باب أسعيد فيه وأنا بتكلم أو بسمع عن حد من قدسين العظام وخصوصا البابا اللس اللي حياته كانت إنجيل معاش يا عم بشارة أه يا دكتور تقدر تروح انت أنا أقعد شوية مع الأستاذ كامل. ماشي يا دكتور مش عاوزين حاجة قبل ما ممشي. لا متشكر قوي يا عم بشارة آه اسمع ممكن يا عم بشارة وانت جاي بكرة تجيب معاك صورة كبيرة للبابا اللس وتعلقها في العيادة البابا كيرلوس يا سلام قوي قوي ده البابا كيرلوس ده بركة كبيرة وحبيب الكل تصبحوا على خير السلام بقى دكتور السلام يا أستاذ كام سلام يا عم بشارة سلام يا عم بشارة افر الباب وراك اتفضل بقى أحكي لي انا جاهز اسمع للصبح البابا كيرلوس السادس هو نفسه القمسمين من البراموسي المتوحد وهو عازر يوسف عطا يعني عازر كان اسمه قبل ما يترهب بالزبط اتولد الطفل عازر للشماس يوسف عطا اللي كان مشهود له بحسن السيرة وجمال الصوت وكان بيقضي وقت فراغه في الكنيسه ويعلم الشمامسة الصغيرين الألحان والكتابة والحساب وكان مواظب على الصلاه حريص جدا على الأصوام وكانت صهرتهم في العيلة حوالين الكتاب المقدس أو لما كان يحكي لهم عن سيرة حد من القديسين يعني اتولد في أسرة مسيحية متدينة وقريبة من ربنا ومن الكنيسة. جدا. كانت أمه ست مثالية حريصة من وقت ما جابت ولادها أن هي تزرع بينهم الود والمحبة وصور القديسين كانت مالية البيت وكان كل اللي في البيت حافظين أعياد القديسين وكانوا بيروحوا يزوروا كنست العدرة في بلدهم طوخ النصارى في المنفية كل سنة في 21 بقونا يعني البابا كيرلس كان أصلا من طوخ النصارى؟ والده كان من هناك لكن بعد ما والده استلم شغله كوكيل عام لأعمال واحد من كبار الملاك عنده أملاك كتيرة جدا في الغربية والمنوفية والبحيرة استقر في ضمنهور وهناك اتولد له ثلاث ولاد حنة وبعدين عازر اللي اتولد يوم 2 أغسطس سنة 1902 وبعدين مخايل وكان بيتهم بيزوروا ناس كتير وخصوصا الأباء الرهبان لأنهم كانوا بيلاقوا في الأسرة دي حسن الاستقبال والمعاملة يعني ربنا كان بيجهزوا من بدري قوي للنعمة اتولد في بيئة كلها صلاح ومحبة الرب المجد حوالي صغر القدسين وفودانه سيارهم وكلام الإنجيل طول الوقت وبيتهم بيزوروا أباء رهبان مبروكين وكان من صغره يحب جدا أبونا القمص تدرس البراموسي اللي كان راهب عجوز وما كانش بيقدر يشوف كويس علشان كده كان بياخد معاه أخ اسمه سويرس وكان دايما لما أبونا تدرس يزور العيلة كان عازر يحب يقعد معاه ويرتاح لشكله ودقنه البيضة ويفضل يلعب جنبه وفي يوم نام على رجبة أبونا تدرس ولما جت الأم علشان تعتذر لأبونا وتاخد عازر من على ركبته قال لها سي بي ده من نصبنا وهو فعلا ده من نصبهم وكان بين عليه ده من صغره في شكله وسلوكه يعني مثلا كان لما تجيله بدلة جديدة كان يلبس فوقها مريالة أماش سودة زي اللي بيلبسها أبونا تدرس أما في سلوكه كان دايما شعوره نبيل وعنده إحساس دايما باللي حواليه وفي يوم كل سنة وانت طيب يا عازر يا حبيبي بكرة الصوم الكبير وانت بكل خير وسعادة يا أمي يلا يا حبيبي عشان نتعشى سوا طيب اتفضل انت وانا جاي في حاجة يا عازر يا ابني انت زعلان من حاجة لا ابدا يا أمي بس انا بفكر في حاجة شغلانة ايه يا حبيبي الاكل مش عاجبك بالعكس يا أمي بس انا شايفة ان احنا ربنا رزعنا باكل كويس وكتير وفي جنبين عائلة فايرة ومحتاجة مش هم أولى بالاكل ده مش يبقى شيء جميل لو ادنا لهم الاكل ده عشان يفرحوا زينا ونبقى اردنا المسيح اللي هنصم لبكرة ربنا يا حبيبي يبركك ويحافظ عليك فعلا دي فكرة حلوة قوي وهم اكيد هيفرحوا مش بس بالاكل لا هيفرحوا كمان بانك حسيت بيهم وفكرت فيهم ربنا يا ابني يجعلك دايما سبب فرح وبركة للناس وحافظ الطفل عازر انجيل يوحنة وكان بيلقي متعة كبيرة فقريته جنب الدراسة وبعدها اتنقلت الأسرة لسكندرية لما الأب يوسف عطا اشتغل وكيل دايرة أحمد يحيى باشا اللي كانت مركز من مركز الحركة الوطنية وكان عازر ليه دوره الوطني اللي أظهر فيه حبه للوطن في خدمته ده واضح أن ربنا كان بيعده من كل الجوانب روحيا وأخلاقيا وإنسانيا زي ما بتقول حضرتك يا دكتور بالزبط لأنه كان على قد مشاعره المرهفة وإحساسه بالناس كان شجاع وله موقف من صغره يعني مثلا بعد دراسته السنوية اشتغل في شركة اسمها كوكس شيبنج للملاحة وكان مدير الشركة دي شخص متشدد جدا وكل اللي بيشتغلوا في الشركة كانوا بيخافوا منه ويتجنبوه وكان يقف الصبح يتابع وصول الموظفين وفي يوم كان واقف زي عدته وشاف الشاب عازر جاي عليه مين الشاب ده الفريد؟ دا شاب ممتاز بيشتغل معايا سيد المدير هو الوحيد من الموظفين اللي بص نحيتنا هو مش ده دا لانه واثق من نفسه ان رئيس المباشر وعرفه كويس صباح الخير يا سيد المدير صباح الخير يا سيد ألفريد الساعة دلوقتي تسعة ايه يا عذراء فندي على ما تأخرت يا شفندم انا عارف ان شغلي بيبدأ الساعة تسعة علشان كده بروح الكنيسة المرقّصية كل يوم قبل ما عاد الشغل بعد اذن حضرتك الشاب بده قدير بالاحترام شفت ازاي كان هادي من نفسه وشو مش زي بقيت زميله؟ مش قلتلك يا فندم عزر ده نموذج للشاب الملتزم اللي بيرغم كل على احترامه صباح الخير يا سيد ألفريد صباح الخير يا عزر فندي على فكرة أنا عاوز أشكرك جدا على اللي عملت مبارح أنت رفعت راسي وخلتني أحس ان التقدير لإخلاصك وأمانتك كان في محله لا شكر على الواجب يا فندم أنا ما عملتش حاجة إزاي راجل؟ ده أنت أثبتت إنك مسل الأمانة لما رجعت محفظة الفلوس بتاعت القائد الإنجليزي وبدون ما تفتحها وكمان رفضت الميت جينستر ليني المكافأة اللي كان عاوز يديها لك. أنا ما عملتش غير الواجب اللي لزمني ديني وخلقي ما كانش ممكن أخذ تمن ده. واللي عجبني بقى إنك رفضت الفلوس بأدب رغم إلحاح القائد وقصاد أدبك بك المدير العام قرر يزود مرتبك عشرة جنيه في الشهر. بس دا كتير قوي فند. يا, يا عزراء ما فيش حاجة كتير على واحد له أخلاقك وسلوكك، وطبعا العشرة جنيه في الوقت ده كانت مبلغ كبير جدا. اه طبعا، وفضل يترقى في شغله وكل اللي حواليه بيقدروه ويسقو فيه. وبعد فترة كان وصل مرتبه لمبلغ كبير جدا. و اللي خلاه يسيب كل ده؟ انت ناس اللي قالوا أبونا تدرس البراموسي. أيوه، لما قالوا والدته ده من نصبنا. طول الوقت عازر كان بيجهز نفسه لحياة الرهبنة. كان بيقضي وقت فراغه في الكنيسة ودايما يحضر الأدسات والصلوات ويقضي ليله في أطه اللي حولها الألاية وما كانش يخلي أي حد يدخلها أو يعرف إيه اللي فيها كان طول ليله يصهر يقرى الكتب المقدسة ويصلي ما كانش يحب الضحك الكتير ولا الهزار وكان لما يلاقي أسرته بيتحقوا ويهزروا كان يقول لهم ماليتوا لهوا كلام ما تيجي تقعد معنا يا عازر عازر يا أم شفتوا كنت بقى رعاية جميلة قوي في المزامير بتقول سبح يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده ويحول الأعدل لدرس كتاب مفيد للكل وكان يقرب فهم ووعي للكتاب المقدس وكان في الوقت ده بيجهز نفسه لتقبل حياة جديدة وعشرة حقيقية مع المخلص جهز لبس الرهبانة وكل لوزمه لحياته الجديدة وقدم استقال من شغله ياه بعد المكان اللي وصلها في شغل يسيبه زي ما انت اتفاجئت كانت مفاجأة للكل ايه اللي سمعته ده يا عازر خير يا حن يا في ايه انا اتفاجئت انهم عندك في الشركة طلبوني بالتليفون انا طبعا خفت لاني عارف ان في فلوس كتير بتوصل لألاف الجنيهات وخفت ليكون ضاع من عودتك حاجة لكن لما قابلني المدير العام وراني الاستقالة اللي انت كتبها واللي كلامها غريب غريب ليه أنا قدمت استقالة واضحة وقلت فيها بما أن لدي أعمال هامة لا يسعني أن أتخلى عنها فلذلك أقدم استقالتي من العمل وأرجو أن يتم قبولها حتى نهاية يونيو 27 الراجل سألني إيه هي الأعمال اللي بفضلها عازر عن الشغل معنا وعن مركز الممتاز عندنا معرفتش أرد عليه لأنها كانت مفاجأة بالنسبة لي أنت عايز تسيب شغلك ليه لقيت شغل أحسن بالزبط لقيت حاجة أحسن بكتير طب طمني أنت أخويا ويهم مش حياة البر والقداسة والسعادة الحقيقية أحسن بكتير من أشت التعب والشقة فحاجة ما تنفعش في مجد العالم وماذا يفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي فداء لنفسه أنا اخترت حياة الرهبانة يا سيدنا الأنبي أنس نيافتك مطران البحيرة والمنوفية وكمان وكيل الكرازة المرقسيه عشان كده كان لازم اجل نيافتك وقال تمس انك تقبلني راهب انت منين يا ابن؟ انا من عائلة زيكي وكنا مستقرين في طخ النصارى وانت قالنا اسكندرية اه ده عائلة طيبة ومعروفة ابن مين فيها؟ ابويا سيدنا يبقى الشماسي وصفعته طب ما انا عرف ابوك واخوك دولا من احسن الناس اما اللي هم فين اللي هم اجوش معاك سيدنا اه اكيد رفضين رهبانتك الحقيقة ايوا سيدنا هما مش مفقين. وأنا كمان ما قدرش هوفه إلا إذا هم موافهم خليك عارف لو مجوش معاك وكانوا موافقين على رهبانتك مش هوفه أبدا يا أبونا يا حنى أنت اعترافي مشورتك مهمة جدا عندي أنا والدي لما عارف اللي حصل بينه بن يافت الأنبي وأنس قال لي أتناول بعد كده أقرر له ارتحله مرتاح لي لإيه يا ابني مؤتسك عارف اشتيائي من زمان لحياة العشرة مع الفادي المخلص لتكون مشيئة الله يا ابني انا هتكلم مع والدك وهطمنه اني هقف جنبك لحد ما تكمل طريقك وتحقق امنيتك لاني حس ان ده اختيار ربنا ليك واضح يا عازر يا ابني انك مصمم على قرارك مصمم جدا يا سيدنا وارجم ان يافتك تساعدني بعد منفست المطلوب مني ووالدي واخوية جمل ان يافتك زي ما طلبت والدك هكلم ان ام سيحن جرجس الكبير ابي اعترافك اتكلم معاه واقنعه وقال له انه من صالحك إنه ما يسبوك تمشي في الطريق اللي رسمته نفسك. وبنو وحن رجل عنده مشهورة صالحة والشعب بيحب. بإذن المسيح سيدنا. نيافتك مش هتندم لو فقتنى على طلبي. لكن لازم تعرف يا عازر يا بني ان حياة الرهبان هذا مش حياة سهلة. ده حياة كلها متاعب ومحاربات ومحتاج جهاد ونسك وقتال. لازم تبقى عارف ده من الأول ومستعد له. تبقى فاهم انك هتتحمل ألم واهانة وهتخوض تجارب وحروب كثيرة. عشت رهبان يا ابن ما فيهاش راحة ولا يوم واحد انا عارف كل ده سيدنا له. وكنت بجهز نفسي لحياة الرهبانة لمدة خمس سنين في بيت والدي وكل اللي هيصادفني مش هيكون جديد علي بس انا يا ابن عارف ان ولاد المدن ما بيستحملوش عشت الرهبان الشاقة دي وقليل منهم اللي بينجح في الطريق ده انا عندي رجاء كبير في رب المجد اني انجح وانا متأكد لو نيفتك بركتني وطلبت لشخص الضعيف القوة والنجاح هنجح والمسيح عمره باب ينسى تعب المحب ربنا يباركك يا عازر يا ابني شاء ربنا هتكون راهب مبارك اشكرك يا سيدنا اشكرك جدا وفي الوقت اللي كان هو فرحان لقبول الأنبى يؤنس رغبته في انه يكون راهب أسرته قضت ليلة قسية جدا لانهم هيفروا ابنهم المحبوب عازر لكن واضح انه عنده إرادة قوية جدا وإصرار على انه يخد طريقه للآخر وإصراره ده ما كانش عناد لكنه كان ثقة في اختياره وإيمان بأن ده الطريق اللي ربنا عاوز يمشي فيه حصل إيه بعد كده؟ راح الدير؟ قبل ما يروح بفترة فضل ملازم الأباء الرهبان اللي كانوا بيدرسوا في الكلية اللاهوتية في اسكندرية مستني يوم لانطلاق للدير وقضى فترة سوم الرسل ملازم الكنيسة ليل نهار وبعد ما خلصت الدراسة في الكلية اللاهوتية كل واحد من الرهبان رجع ديره والأم بيؤنس استدعى عازر في عازر يا ابن عمرك يا سيدنا انت بنعمة ربنا هالسافر للدير يوم 27 يوليو الصبح هتروح مع ابونا بشارة البراموسي خد ده جواب توصية لأمين دير البراموس علشان يقبلوك في سلك الرهبنة قلت فيه ان اعرفك واعرف عيلتك اعوزك تكون قد المسئولية ان شاء رب المجد مش سيد يا سيدنا وانا وصيت ابونا بشارة ان هم يشيلوا لك هدومك في القصر الملحق بالدير علشان تستخدمها لو حبيت ترجع ان شاء الله مش هست وربنا استجاب لكلامه وفعلا ما استخدمش الهدوم دي تاني أبدا يوم السفر ناس كتير رحوا يودعوه منهم رئيسه في الشغل اللي قاله مع ألف سلام يا عزرفاندي هيعز علينا فرق واحد في أخلاقك ونوبلك متشكر قوي سيد ألفريد ربنا عوضك على تعب محبتك على فكرة سيادة المدير بيبلغك تحياته وبيقولك إن وظيفتك محفوظة لو حبيت ترجع لها في أي وقت ربنا عوضك ويعوضه خير اشكره لي جدا ربنا حفظ عليكم وركب القطر مع ابونا بشارة البراموسي في الطريق ادى الطربوش بتاعه هدية لكمساري القطر لانه لاحظ ان الكمساري مش لابس طربوش ولما وصلوا الدير ابونا بشارة قدم عازر لامين الدير القمص شنودة على انه زائر من اسكندرية من ولاد الام بيؤنس استقبلوه الرهبان بحفاوة وغسلوا رجليه ونزلوه في قصر الدير ونوروا القصر وقدموا له العشاء ده ربنا كان مرتب له استقبال حافل تاني يوم أبونا بشارة قدم الجواب اللي معاه لامين الدير وعرفوا إنه عازر طالب رهبانة فدقوا أجرس الكنيسة وحضروا كل الرهبان وعرفوا بطلب عازر للرهبانة وقالوا إن ده أول طالب رهبانة يستقبل بالحفاوة دي وده معناه إنه هيكون له شأن كبير هيا يا ابونا شنودة. أخبار الأخ عزر إيه؟ ده زي ما يكون راهب من سنين إزاي؟ أنا سلمته ألايا فاضية وما حد فيها من زمن قعد نظافها وخط حجر جبس مش محروق ودقه في الأرض ورشه المية لغت ما بقى ماسك نفسه وراح مطلع من شنطته ورق تخين كان جايبه معاه وفرج بيه أرضية الألايا ورتب المكان لنومه ومكان يقعد فيه ورص شنطه زي ميدا في وسط المكان ولبس عندك حق ده زي ما يكون ولد راهب الان بيؤنس هيفرح قوي لما يعرف ان عازر بدأ اول خطواته في طريق الرهبانة بس اهم حاجة بحد الشيجي نحيته ولا يساعده في اي حاجة عشان نشوف اسكان هيقدر يتحمل للاخر ولا لا اه بامر ربنا يسوع المسيح هيقدر انا حاسس ان الشاب ده في بركة وقوة ندرين ربنا يحافظ عليه وبعد كم يوم قضاهم عازر مواظب على الصلاة اول ما يسمع جرس نص الليل يقوم يروح الكنيسة يشارك في التسباحة والصلاة ويرجع قليته الساعة 7 الصبح من غير ما يختلط بالرهبان بعد كده ظروف قليته ابونا بشارة ومعه ابونا شنودة امين الدير ومعهم القمامسة الشيوخ بشاي وباسيليوس وعبد المسيح المسعودي لما دخلوا قليته لقوها نظيفة ومترتبة وعلق على ده الامس عبد المسيح المسعودي بان سيل سل النعمة يعني ومن وقتها بقى عازر تلميذ لابونا عبد المسيح المسعودي شوفي عازر يا ابني عاوز أقول لك حاجة مهمة تفضل يا بونا الأمس المسيح نعمة الرهبانة يا ابني بتكون بتسليم القلب لله وهي أعظم المقتنيات وأغلى من كنوز الأرض وخيرتها والراهب اللي افتقر باختياره وجهز نفسه عشان يكون جندي أمين للمسيح يكون أعظم من ملوك الأرض وحكمها في قوته ومكانته وأنا قلبي امفتح لك يا ابني وبطلب من ربنا يسوع المسيح أنه يوفقك ويفتح لك باب النعمة ويهديك لطريق البر ويملى قلبك اطمئنان عشان تمشي في غربة الحياة بأمان وما تخافش من الشر وربنا معاك وعصيت عكاز يهدوك بارك عليا يا بونا شنوده سلام يا بونا بشاره الأخ عازر عازرق يا بونا انت مبسوط منه ده سؤال يا بونا بشاره هو انا اللي مبسوط منه ده كسب حب واحترام وتقدير الكل من يوم ما وصل كفايه ان عبد المسيح المسعودي اختاره عشان يكون تلميذه وكل يوم بيكشف له أسرار الرهبانة أبونا عبد المسيح مبسوط قوي عشان طعته وعبدته ودعته ده غير اهتمامه بالأباء الشيوخ في الدير هو اللي بيخسل لهم ملابسهم وبينظف لهم ألاليهم وبيهتم بأكلهم وبيعمل كل ده وهو سعيد جدا أنا مش قلت لك يا بونا إنه باين عليه ابن مبروك وأنا بوزع ترتيب الخدمة على الرهبان طلبت منه يمسك المطبخ مع اثنين من الرهبان قام عازر في الحلل النحاس ورمم كوانين الطبخ وتولى مية الشرب وجاب جرار كبيرة غسله وحفظ فيها المية وكل شيخ ما يقدرش يروح لغات ترمبة المية مراله جرة وودهها لغاية عنده انا شفته بنفسي بيطحن الغلة ويعمل العيش ويأجن الأربان كل ده وهو محافظ على الصلاة والتناول ودراسة الكتب المقدسة وكتبات الأباء طمنتني يا ابونا شنودة سلام يا أخ عازر سلام يا ابو نبشارة أهلا بيك دلوقتي يا ابني مرت شهور الصيف وأنا رجع اسكندرية علشان كلية اللهوت مع الف سلام يا ابونا يعني يا ابني ما غيرتش فكرك وتحب ترجع معايا وما حدش هيلومك لا يا ابونا أنا همشي في الطريق اللي بدأته متأكد أن ربنا مش هيتخلى عني طيب يا ابني ربنا يحافظ عليك في النعمة طيب تحب تبعد جواب لأهلك تطمنهم عليك يوسف لما دعا أبوه عشان يجيله أرض مصر ما بعتلوش جواب. وأنا العبد الضعيف بتشبه بيوسف عاوز من أبائي المسافرين يحكوا الأهل عن أن ربنا الدهولي من نعمة على إيد أبائي الرهبان ربنا يا ابني يبارك خطواتك ويحافظ على تشبهك بأنبياء وقدسي أشوفك على خير <متدرد في الاسلام> <متدرد في الاسلام> إيه رأيك يا عزر يا ابني في إنك تعمل مجلة دينية <متدر في الاسلام> فكرة جميلة بون الأم صعب المسيح ويكون اسمها ميناء الخلاص يا أبي من بكرة من النعرضة هبتدي فيها ربنا يباركك يا ابني لأن ابن الطاعة تحل عليه البركة ميناء الخلاص اسم حلو قوي بس دي كان بيتبعها فين دي ما كانتش بتنطبع ده كان بيعمل كل نسخة على إيده رغم إنه كان بيعمل أكثر من خمسين نسخة كل نسخة 12 صفحة ويوزعها شهريا بين الإخوة والحباء بينسخ كل شهر أكتر من ستمائة صفحة على إيده ده عمل شاق جد ده غير إن المادة اللي جواها كانت بتاخد منه دراسة وبحث ومجهود شاق أعد سنين يطلع المجلة دي بمنتهى الحماس والنشاط ده كان صبوره ومجتهد بشكل ربنا كان مديله نعمة كبيرة لك دليل على صبره واجتهده في يوم كان فيه واحد من الرهبان اسمه أبونا أرمانيوس اللي بقى بعد كده الأمب مكاريوس رئيس دير البراموس المتنيح كان بيوصل البريد كل يوم لقرية قريبة من الدير على بغل صعب قوي ومحدش كان بيقدر يسوقه في اليوم ده ابونا ارمانيوس وقع من عليه وبعدين البغل هرب في الجبل ابونا قاعد يدور عليه طول اليوم من غير فايدة رجع الدير متأخر لقى الرهبان قلقانين عليه وفي واحد منهم كان معروف عنه الغيرة على ممتلكات الدير قال له لازم يلاقي البغل قبل ما يدخل الدير راح عازر وقف وقال له خلي يدخل السرايح يا في واحد من الأعراب هيلقى البغل ويجيبه للدير وفعلا واحد من الأعراب لقى البغل وجابه لحد باب الدير زي ما قال وتاني يوم اتطوع ان هو اللي يركب البغل رغم صعوبة ده ويودي البريد لما بونا أمين الدير حاول يقنعه ان دي مهمة صعبة اترجى أمين الدير ان هو ياخد بركة الخدمة دي وفعلا قرر يركب البغل ويخليه هادي ويسمع كلامه ده سلطان كبير قوي اللي ربنا ادهوله من صغره دي النعمة والبركة اللي ربنا يديهم للي بيحبهم أكيد يوم بعد يوم كان بيزيد إعجاب الأباء الرهبان دي طبعا لما شافوا طهارته ونقائه وقوة عزمته كلهم مزكوه علشان يكون راهب وفي يوم 25 فبراير سنة 1928 ميلادية سجد عازر قدام الهيكل في كنيسة العضرة الأسرية وعلى يمينه جسد الأنبى موسى الأسود وعلى شماله جسد أنبى إسيزوروس قص القلالي وتم التقوص رهبنته باسم الراهب مينا وفي الصبح حضر الأداس ولفوا بيه الكنيسة بالشموع والصلبان وأخذ بركة من أيقونات القديسين قرب منه القمص يعقوب البراموسي أخه القمص عبد المسيح المسعودي واللي كان شيخ دايما ساكت وما بيكلمش حد وما بيحبش حد يكلمه لكن مع الراهب مينا اتكلم وقال له يا ابن ربنا يباركك ويأهلك للنعمة وينجح طريقك عشان تسير في فلاحة وتوفيق ويفيد عليك من روح القدس عشان تكون امين النفس الاخير على الوزنات اللي هيسلمها لك يسوع عشان تتاجر وتربح وكان الكلام ده بداية حط رجله بعدها على اول درجات سلم الجهاد بعد الرهبنة وحط النفسه قانون يمشي عليه طول حياته انه يحب الكل وهو بعيد عن الكل وفضل على خدمته للأباء الشيوخ مع العبادة والنسك وجنب ده تولى ترتيب كتب مكتب الدير وفضل ملازم الإراية في الكتب المقدسة وتعليم الأباء اللي فتحت قدامه أبواب المعرفة ده غير إنه فضل مداوم على عمل الأربان كان بيعمل ده بعناية شديدة جدا تباك قديس الله كان عندك حق يا أستاذ كامل لما قلت إن حياته كانت إنجيل معاش بعد رهبنته بثلاث سنين أو بالتحديد يعني في 18 يوليا 1931 اترسم أسيس باسم القص مينا وصلى أداس الرسامة الأنبة دمتريوس مطران المنوفية الأسبق وحضر أداس الرسامة المرحوم يوسف جرجس سكرتير البابا في الوقت ده وكمان حضروا حنة وميخائيل يوسف عطا إخوات ابونا مينة وفضل ابونا مينة يبكي طول الأداس وبعد الأداس طافوا بيه الأسرية بالدفوف والألحان وقدمه صلبان أخوه حنة خرج بعد الأداس فرحان ومليان بالعزاء في قلبه وسأل أبونا مينا ما لك يا أبونا مينا أنت ليه كنت بتبكي طول الوقت خلتنا كلنا تقصرنا وبكينا معاك على بشكر رب المجد على نعم كتير اللي بديها لشخص الضعيف أنت تستاهل كل شيء طيب يا أبونا مينا ربنا يقويني وقدرني على خدمة رب المجد أنا سأزمت البابا عشان أجيب شجر زراعة في جنين الدير تسكر للمناسبة دي وهو سمح لي وطلب أن أوزحها الأربع أديورة لفواد النطرون أعمل تشوفه كويس. وربنا هو اللي بيدبر الأحوال سلام يا أبونا مينة سلام يا أبونا شنودة أنا جاي بلغك إن أنا اخترناك عشان تدرس في كلية الرهبان الله هوتي في حلوان لكن قدسك يا أبونا عارف إن بفضل حات العزلة هنا في الدير اللي شايفينه من قريتك والطلاعك خلانا نحس إنك أقدر واحد بالدراسة هداك ما كنتش يحب يا ابونا أن نخرج بردير لكن لتكن إرادة الله يا ابونا مينة ابونا الأم اسميخايل المدير الكلية عاوزك أنا رايح له حالة أهلا يا ابونا مينة البراموسي أهلا بأدسك أنا مبسوط أوي يا ابونا مينة من تفوقك في الدراسة وانتظامك فيها وكمان أنا فخور بالاتفاق اللي عملته أنت وابونا الأم اسكيرولوس الأنبابولة إنكوا ترفعوا بخور عشية كل ليلة وتعملوا أداس كل يوم الصبح بدري قبل الدراسة بس واضح إن ده دايق بعض الزمل لأن من يومين قمت عجنت الأربان زي العادة ورحت عشان أخبسه لقيت الفرن مهدود ما أنت مسكتش يا مين رحت المخبز لفرنج اللقصات بيت الرهبان وبرضه خبست الأربان وعملت الأداس وفي أجمل من الواحد يبدأ يومه بعمل الأداس يا بونا عندك حق يا ابني عشان كده لما انت وابونا كيرولوس الان بابولا عرضتوا علي الموضوع ده عملت مجمع من الاباء الرهبان وقررنا ان يكون في اداس كل يوم الصبح يتعامل بالتناوب بين جميع الاباء من كل الاديرة وحيكون ده جزء من برنامج الدراسة متشكر اوي يا ابونا الام اسم ده انا اللي بشكرك انت وابونا على فكرتكم الجميلة والروحية دي للدرجة دي كان بيحب الاداس طبعا الاداس شيء اساسي في حياته عمره مفارق المزبح في يوم من الأيام ده كان رجل صلاة واضح كمان أن الموضوع ما كانش مجرد أنه يعمل طقس الأداس كان بيستمتع بدليل أنه كان بيعجن الأربان ويخبزه بنفسه في الدير وفي الكلية وكمان كان يحب جدا رفع بخور عشية فمرة وهو في الكلية كان عليه الدور في رفع بخور عشية فوقف وقال عزة وحضرها البابا الأنبي وأنس وقاعد يوعى الساعة كاملة والبابا أعجب جدا بوعظة أبونا مينة مم. لما أبونا مينة تقدم علشان ياخد بركة من البابا زي الطقس ما بيقول البابا دعاله أنه يكون عمود في هيك للرب, وبعد عمود في هيك للرب وبعدها مدير الكلية استدعاه أنا بهنيك يا أبونا مينة سيدنا البابا كان مبسوط قوي من الوعظة اللي قلتها ربنا يمدلنا في حياته وينفعنا بصلواته أنا عندي لك خبر جميل يا أبونا مينة. سيدنا الأنبي وأنس عاوز يرسمك مطران على الغربية والبحيرة ما لك يا بونا مينة؟ أنت مش فرحان ولا إيه؟ الحقيقة بونا أنا أفضل حياتي الوحدة عن أعمال الأسقفية طيب يا بونا مينة ارجع قليتك وفكر في اللي أنا قلته لك بالك إنك مش لازم تزعل سيدنا البابا منك ما لك يا ابونا زعلان انت مفروض تكون فرحان بسكة سيدنا البابا فيك بس انا ابونا كرولوس عندي ترتيب تاني لحياتي وعشرتي مع ربنا يعني انت ناوي على ايه دلوقتي؟ انا هسافر دير الان بشنودة رئيس المتوحدين في سوهاج. وعيش هناك حياتي لوحدة يعني برضو مصر تكسر كلام البابا ومتعش رغبته هو ده قراري وارجوك يا ابونا كرولوس بلاستيقول الحد على مكاني وفي الصبح اخذ القطر وسافر وراح الدير. طبعا كل الناس قلقت علشان أبونا مينا اختفى والكل سألوا أبونا كيرلوس على مكانه لكنه مرضيش يقول لحد في الآخر بعد ما استدعوا أخو أبونا مينا وبعد ما اترجى أبونا كيرلوس رجاء حار قالوا على مكانه وقدروا يوصلوا لأبونا مينا وقابل البابا اللي زعل جدا من تصرفه لكن أبونا مينا اعتذر له الاعتذار اللائق وصرح بمكنون قلبه وهو إنه عاوز يسلك طريق الوحدة لحد ما البابا قضل رغبته وصرح له انه يرجع الدير وياخد مشهورة مرشده الروحي ابونا عبد المسيح المسعودي وفي الدير <تصفيق> انت ابن تلاتين سنة سن وخمس سنين رهبانة وعايز تتوحد ده طريق فشل فيه قبلك رهبان جاهده تلاتين واربعين سنة ولا انت عاوز تهرب من المسئولية في الكلية وفي الدير يا ابني يا ابني طريق الوحدة فيه مخاطر وإحنا خايفين عليك إنك تقعد لوحدك في مغارة في الصحراء ده الصحراء فيها وحوش وتعابين وعشان كده إحنا مش موفقينك على الطريق الصعب ده يا أباقي وإخوتي أنا باعتز بمحبتكم وغيرتكم عليا لكن أنا بتقدم ليكم بالتماس كابني بيطيع أباقه ويخضع لرأيهم لأنهم مشوا في طريق العبادة شوط طويل ويعرفه أسرار الطريق ده وأنا متأكد أن الرب يسوع هيساعدني في الطريق الصعب ده طالما الواحد بيسلك فيه بضمير نقي وفكر خالي من جميع الشهوات فاتطمنه وأنا هفضل الابن الخاضع بكل قوتي للإرشاد والنصيحة ومش همشي أي خطوة من غير ما استرشد برأي أبويا ومرشدي اللي ربنا ملأ قلبه من ناحيتي حب حنان اتكلم انت يا ابو نعب مسيح؟ من جهة أبونا مينة وخطورة وجوده في المغارة فاتطمنه بالله لأنه وليه هو الإله القوي وربنا بقدرته حيمسك بيمينه ويهديه الطريق وأما من جهتي فأنا قلبي متطمن لتصرفات أبونا مينة لأنه ماشي في طريقه بحكمة الشيوخ وبقلب المؤمن وأنا شايف بعين الإيمان إن أبونا مينة حينجح في طريقه لأنه مفروز من بطن أمه للنعمة دي فبلاش تقفوا في طريقه يا ابو مسيح أنت مش ابن أربعين سنة رهبنة فكرت يوم أنك تتوحد مش فيش يخ في الدير حد فيهم فكر في الطريق ده سيب الراهب الصغير في حاله وانصحه يرجع الكلية وياخد الشهادة ويرجع لخدمة الدير لحد ما ربنا يشاء وياخد ردبة كويسة زي اللي سبقه من الأباء يا بونا خل ابنك مينا يمشي في طريقه وبلاش تغلبك عطف الشفاء والمحبة وتمنع عنه نعمة الله إزاي طريق أنت ممشتش فيه وعايز غيرك يسلكه ده طريق صعب مش ممكن يقوى عليه إلا اللي ربنا يقيده بروح القدوس أنا ححتكم في الأمر ده للإخوة الرهبان ونا وبنا حنوافق على قرار الأباء لتكن ما الرب خل بنا في ايد المخلص رب المجد وتحت إرشاد القمص عبد المسيح وربنا أمين وعادل ويهديل سبيل البر ويقود لطريق السلام إحنا موافقين مبارك اسم الرب أشكرك يا رب يا سوع. شكرا لكم يا أبائي وأخوتي وراح ابو نامينة سكن في مغارة طبعة ساعة ماشي عن الدير وكان ساكن فيها القم الصربامون البراموسي رئيس الدير الأسبق ورتب حياته في المغارة زي ترتيب قليته في الدير بعد ما رممها وعمل لها باب وفضل يمارس عبادته في طريق الوحدة من صلة ومطنيات ونسخ كتب وكان يفضل صاحب يصلي ويشتغل عشرين ساعة في اليوم كان اتفاهم مع اباء الدير ان حدش يزوره ولا يهتم بيه وهو كان بيرجع للدير كل يوم سبت علشان يشارك في العشية ويحضر قداس الحد ويتناول ويغسل هدومه وهدوم الأباء الشيوخ اللي ما يقدروش يخدموا نفسهم ويستنير بمشهورة ونصح ومرشده القمص عبد المسيح المسعودي من الأباء من ناحيته لما لقوه بيجي الدير كل أسبوع سعيد طبعا مش بقى مشارك الملائكة في تسبيح ربنا وتمجيد اسم القدوس بس هو قاعد طول فترة توحده محدش ظاره؟ لا في يوم من أيام سنة الثلاثة وتلاتين سمع أبونا مينا خبط على الباب ولما فتح لقى واحد من الأعراب كان أبونا تعود يشوفه في المنطقة من وقت للتاني خير في حاجة اتفضل لا شكرا بس في معايا اتنين ضيوف واحد مصري وواحد أجنبي أهلا وسهلا بالضيوف خليهم يتفضلوا ودول كانوا مين الضيوف دول؟ وايه اللي وداهم المكان البعيد المعزول ده؟ المصري كان الدكتور حسن فؤاد مدير الأسر العربية في الوقت ده والأجنبي كان مدير كلية اللهوت في نيويورك أما اللي وداهم فهو ان مدير كلية اللهوت كان جاي مصر مخصوص لأنه بيعمل كتاب عن أصل الرهبانة ونشقتها في مصر وقتها زار أماكن كتير يدور عن المعلومات اللي تفيده في كتابه ويومها بعد ما زار دير البراموس حب يتمشى حوالين الدير لحد ما وصل قريب من المغارة لحد ما قابلوا الأعرابي وهو اللي دلهم على مكان أبونا مينة المتوحد وكانت دي خدمة كبيرة لأنهم لقوا عند أبونا مينة إجابات كتيرة لكل الأسئلة اللي كانت عند الزاير الأجنبي اللي اعترف في آخر الحديث لأبونا مينة ان اللي جمعه في شهرين بحث يعتبر شيء ضئيل جنب اللي سمعه وعرفوا من أبونا ياه وأكيد ده خلّى مدير الأسار المصرية يحس بالفخر مش بس لأنه كان غزير المعرفة والاطلاع لا ده كمان حسن معاملته واستضافته ليهم في مكانه البسيط وكمان لأنه رفض بمنتهى الأدب الفلوس اللي حاول الزير الأجنبي أنه هو يدهاله رغم إصرار الضيف اللي انبهر بعلمه وأخلاق الراهب المصري أبونا مينة كل ده خلى مدير الأسر العربية يكون فخور بابونا مينة ويقوله أنه رفع راس الرهبان وشرف الراجل المصري وقاله ان هو مستعد يقدم له أي خدمة ومشوا يومتأثرين جدا لما حاولوا ياخدوا صورة لابونا مينا علشان تكون على غلاف الكتاب أبونا رفض دب أدب أنا الحقيقة أستاذ كامل كنت متصور أن مغارة بعيدة ومعزولة كده مش ممكن حد يزوروا فيها أبدا أمال بقى لما تعرف أن البابا يؤنس نفسه راح زاره هناك رغم مرضه وتعبه ولما بونا مينا عرف ان البابا جايله حاول يلحقه في نص الطريق وقال له يا سيدنا أنا مستحقش أن قدسك تتعب خاطري. بس أنا عاوز أخذ بركة بركة المغارة بتاعتك يا بونامينة وأصر إنه يروح لحد المغارة ويدخلها وهو راجع حب أبونامينة بأدب وأخلاق إنه يرجع للدير مع قداسته لكن البابا طلب منه يرجع المغارة لإنه محبش يتعبه. جميلة قوي روح المحبة دي من واحد في مكانة البابا لراهب بسيط مبروك زي يا بونامينة ما هيديك نسيتنا يا دكتور وديع أيما على روح المحبة اللي هي من سمار الروح القدس على ذكر المحبة في موقف يدل على عمق محبة أبونا مينا في يوم سبت العازر سنة ستة وتلاتين كان أبونا مينا رجع الدير زي عادته قام لقى أن رئيس الدير ومع العمدة وقوة من البوليس موجودين لأن في قرار بطرد سبعة من الرهبان فغضب جدا ودخل على رئيس الدير وقال صحيح يا أبانا اللي سمعته عن طرد الأباء الرهبان يا ابني ده أمر سيدنا وانا جيت انفذه. بس سيدنا يحزنه ويقلمه طرد الرهبان للي اتقاحد الشعانين المبارك ومش ممكن يرضى يقطع رجاء اخوة في المسيح وانت رئيسنا وابو الرهبان ورعيهم ومسؤول امام الله عن المريض والتايه والضال وفي ايدك سلطان قوي موجود في قوانين الرهبانة واحكامها الشديدة اللي ممكن تهدي الضال ارجوك باسم صاحب الايام المباركة دي انك تأجل امر طردهم لحد ما اباء الدير يقدموا التماس للبابا بتقرير مصرهم ومحكمتهم جوا الدير وبلاش تطردهم في الأيام المقدسة دي اسمع يا ابني مش عايزك تعرضني في اللي بعمله عشان ما تبقاش خارج عن طاعة سيدنا وبعدين انت رجل متوحد ملكش دخل في اللي بيجرى دلوقت يا أبانا عشان خاطر المسيح اتمهل وتصرف بطريقة ترضي أرواح أباءنا القديسين لأن تعاليمهم بتشفع في المخالفين والخارجين على القانون وبتدي كل واحد جزاؤه من غير ما تقطع رجاه طلعوهم برا بالقوة وانت يا ابونا مينا ما ترجعش مغارتك هتفضل في الدير لحد ما عرض على البابا جريمة اعتراضك على اوامره يا ابي انا وهابت نفسي لخدمة الاباء دول الى ترطهم بالقوة ومن غير رحمة وهكون ليهم عبد لحد ما يرجعوا للدير بامان بقوة الله ياه ده كان بيتكلم بقوة وبمنطق سليم رغم ان الموضوع ما كانش يخصه شخصية ما روح المحبة انه كان بيدافع عن اباء تانين بمنتهى الغيرة والتفاني لكن فعلا قدر يعمل لهم حاجة عمل لهم كل حاجة سكنهم في بيت لحد ما موضوعهم يتحل وقابل قدست البابا وشرح له الموقف وقدر يحصل منه في الاخر على عفو عن الرهبان السبعة وعودتهم للدير ده موقف يدل مش بس على محبة وشجاعة ندرة كمان انه يبقى راهب صغير في السن ويقف قدام رئيس الدير والبابا شخصيا ويدافع بكل قوة عن موقف ناس تانين وهو رجع معهم الدير لا هو استأذن من البابا ان هو يسكن في طحونة مهجورة في الجبل الشرقي قريب من دير الملك مخيل الإبلي وقال للبابا انه قدر ياخد ترخيص بانه يأجرها من مدير الأسار العربية اللي كان زاره في المغارة مع مدير كلية اللي هوت الأمريكي تمام الراجل ده لما عرف ان ابونا ميناء عاوز يأجر الطحونة رحب جدا. وعملوا إيجار رمزي ودفع من جيبه الإيجار لمدة طويلة ووصى مفتش أسار المنطقة ان هو يزور أبونا مينا في الجبل ويدي أمر للغفير أنه يرعاه ووقتها شكروا أبونا مينا على تصرفه ده يا وسكن في الطحونة في الجبل الخطر ده لوحده ما هو كان تعاول على حياة التوحد وبعدين ما انتشفت قد إيه هو شجاع وواصق في إلهه وشجاعته دي كانت متوافقة تماما مع روحانيته لأنه بعد ما تنيح البابا يؤنس ابونا مينا حزن عليه جدا وعمل ترحيم يومي لمدة 40 يوم وفي اخر يوم منها شاف الرؤية ان البابا يؤنس جاي يزوره في الطحونة وقال له ان عصاية الرعاية بتاعته انكسرت لكن ابونا مينا طيب خطره وصلحاله فسيدنا شكره وقال له خدها يا ابونا مينة وانا لك اه دي اكيد كانت نبوة ان هو حيكون بطريرك طب وأبونا مينة فضل مقيم في الطحونة؟ لا اضطر أنه هو يسيبها لظروف الحرب العالمية التانية وبدأ يقوم بعمله كرجل تعمير اشترى حتة أرض وبنى عليها دير الشهيد مرمينة وفي مكان لإقامة الطلبة المغتربين في القاهرة واللي دشن الكنيسة المتنيح الأنبى أساناسيوس وعمل أداس اشترك فيه الأنبى إبراقام أسقه في الجيز الأسبق بس أنت تقصد إيه برجل تعمير؟ دي صفه هو اشتهر بيها البابا كرولوس السادس يعني قبل ما يبني دير ماري مينا في مصر الأديمة قام بتعمير دير الأنبى صامويل لما تعين رئيس لي وارجع له الرهبان اللي كانوا هجروه والدير ازدهر على إيده وكل الناس اتكلمت عن الإنجاز ده ووقتها الأنبى أسانسيوس منح أبونا مينا رتبة قمص ده كان رجل بركة بشكل مكان ما يروح يكون فيه خير وازدهار ومن وقت ما في دير ماري مينا في مصر الأديمة والمكان ده الزوار ما تقطعوش عنه أشرق في المكان نور النعمة وحصلت فيه آيات ومعجزات ملهاش عدد وكان اللي يروح مريض يرجع سليم بأمر رب المجد يسوع وفي صلوات قديس وأبونا مينا واللي كان متدايق تتشال همومه واللي عليه روح نجس ربنا يحرره ويفك قيوده كان المكان سبب بركة لناس كتير جدا أكيد يا أستاذ كامل النعمة دي حببت فيه ناس كتير وعشان كده الزوار ما كانوش بيتقطع زي ما قلت وقصارت غيرت ناس تانين وحاولوا يكيدوا لابونا مينا لك ربنا ما ممكنهمش من ده كان دايما يلاقي اللي يقول عنه كلمة حق في غيابه طبعا كان واضح ان ابونا مينا ملهوش هدف اللي عبادت ربنا وبس وفي حدثة بسيطة تدلك على الطريقة اللي شاف بيها البابا كرولوس العلاقة مع ربنا وهو في دير ماري مينا في مصر القديمة جاله واحد كان صيدلي وباع صيدليته وساب كل شيء علشان كان عاوز يسلك في طريق الرهبانة وقدم للقمص مينا كل الفلوس اللي معاه يا ابن المسيح قال من يقبل إليه فلا أخرجه خارجا لكن ما قالش يكون معاه فلوسه لو كنت عايز تتبع المسيح سيب كل حاجة وتعالى اتبعه اتصرف فلوسك زي ما تشوف وتعالى فقير ما عندكش حاجة ودوق حلوته الفقر الاختياري عشان تحس بغنى المسيح يا سلام منطق تسليم كامل لربنا وتفكير قديسين بصحيح وعشان كده ربنا اختاروا يمسك الدفة ويقود مركب الكنيسة في وسط الأمواج هو ازاي بقى القمص مين المتوحد بقى بابا الإسكندرية دي كانت قصة جميلة تجلت إرادة رب المجد في كل تفاصيلها لأنه اللي كان مرشح للبابوية أربع أباء رهبان مشهود لهم اتقدمت تسكيات بأساميهم وهما القمص دميان المحرقي والقمس أنجيلوس المحرقي والقمس تيموساوس والقمس مينا بدير الشهيدة دميانا الله لا تب والقمس مينة البراموسي متوحد كان بعيد خالص عن الموضوع ده لكن الأنباء ساناسيوس القائم بعمل البابا وقتها قدم تسكية باسم القمس مينا البراموسي من غير ما يديله خبر وتقفل باب الترشيح وبعدين اتصل بابونا مينا. انت ما قدمتش تسكية ليه عشان ترشح نفسك يا ابونا مينا يا سيدنا ربنا يحفظ حياتك ربنا اختار الراعي الصالح اللي يرعى شعبه ببره وطهارة قلب ما كانش لازم يفوتك الواجب ده مينا لبدودة الصغيرة عشان افكر في المهمة العظيمة دي واشيل الامانة الخطيرة اللي ربنا بيديها للي هو بيختاره مش للي يقوز بس انا لسه منتظر منك الإجابة ليه ما قدمتش تسكية وتسيب ربنا يدبر اللي هو عاوزه يا سيدنا أباء الرهبان كتار وتقدموا في تسكياتهم وكلهم أهل للمنصب ده أما أنا فتكفيني نعمة ربنا اللي عندي يا بونا مينة أنا قدمت تسكية باسمك في الوقت المناسب ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا هيروح فين الصعلوك بين الملوك وعموما يا سيدنا ربنا يدبر وشدد القمص مينا على كل احبابه ومعارفه على هم ما يعملوش اي دعاية ليه سواء بالنشر او بالاجتماعات وكلهم سمعوا كلامه وحصلت انتخابات يوم 17 ابريل سنة 59 فاز فيها القمص دميان المحرقي والقمص انجيلوس المحرقي والقمص مينا البراموس المتوحد بالزبط وفي يوم الحد 19 ابريل سنة 59 عملوا القرعة الهيكلية وقام الانبأ ساناسيوس بعمل قداس. وبعدها تم سحب ورقة من ثلاث ورقات فيها اسامي الاباء التلاثة المرشحين وطلعت الورقة باسم القمص مينة البراموسي المتوحد ودقت اجراس الكنيسة علشان تعلن لاختيار الالهي والشعب كله فرح والازاعة زاعد الخبر على كل المحطات وبلغ الخبر القمص مينة فقال جملته الشهيرة كنت اود ان اعيش غريبا واموت غريبا ولكن لتكن ارادة الله المجد ليه كرب اخترتني انا الضعيف علشان تظهر قوتك في ضعفي من عندك القوة اعني لاني ارتعب من عظمة موهبتك انت امين وعادل لا تترك محبيك من عندك القوة ومن عندك العون يا الهنا وفدينا ويوم الحد عشر مايو تسعة وخمسين وقف قدام باب الكنيسة المقفول وسلموا المفتاح اتفضل يا مختار الله مفتاح الكنيسة افتحوا لي أبو البر لكي أدخل وأشكر الرب لأن هذا هو باب الرب وفيه يدخل الأبرار أشكرك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي منقزا ومخلصا ها باركوا يا إخوتي أبانا وراعينا المقام من لدنا الله ورضا شعبه قال رب يسوع أنا هو الراعي الصالح الدقيق المتواضع ومليان بمخافة ربنا مرديش يقول أنا هو الرعي الصالح وسبقها بكلمة قال الرب يسوع وبعدها فضت عينيه بالدموع دموع الإحساس بعظمة المسئولية والتزلل قدام ربنا وطلب المعونة وفض واقف يسلم على الكل في تواضع ووداعة وصبر حد في قداسة ونقاء البابا كيرولوس لازم ربنا يكافئه ويسق في إنه يشيل الأمانة وهو حملها بكل جهاد وصبر فضل يرفع بخور عشيء وباكر ويعمل الأقدس كل يوم وربنا كان بيتمجد في أعماله كل يوم وحياته بقت إزاي بعد ما بقى البابا كرولس السادس مش القمص مينا البراموسي فضل على نفس سلوكه وزهده والتضاعو يعني ما حدش ممكن يصدق ان بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازا المرقسيه كان فطاره عبارة عن أربانا مع شوية ملح أو كمون أو سمسم. yeah <تصفيق> ولما ولاده ألحوا عليه انه يزود الاكل ده زوده مع علاقتين فول وساعات كان يعود لحد الساعة اثنين وثلاثة الظهر من غير فطار وكان غدا اكل مطبوخ يبل فيه العيش الناشف والعشاء زي الفطار قد كده كان زاهد ده كان في صيام دائم بقى ايام الصيام ما كانش بياكل غير مرة واحدة كل يوم بالليل اما لبسه فكان من ارخص الاقمشة واخشانها وهو اللي يقدر يلبس افخر الحرائر لكنه كان زاهد يلبس فرجية بسيطة وشال فوق راسه علشان يداري شعره ولما في مرة طلبوا منه يلبس هدوم فاخرة كانت جات له هدية قال المسيح جي لمصر هربان ولم يكن له أين أسند رأسه ده غير انه كان بيبدأ يومه بالصلاة الساعة تلاتة ونص صباحا ويفضل صاحل حد وقت متأخر بالليل يعني كان نومه على كده قليل جدا بالمقارنة للمجهود الفظيع اللي كان بيبذله ومع ذلك كان يقابل الكل بابتسامة ومحبة وصبر وكان في منتهى التواضع لدرجة انه كان بيقول عن نفسه الواد عمل بطرك وكان اذا طلب حاجة وناس كتير حاولوا ينفذوا هالو يقول جلبيته لحد ركبته عشرة في خدمته ده انت تعرف حاجات كتير قوي عن القديس العظيم البابا كيرولوس يا أستاذ كامل <تصفيق> ده لاني بحبه جدا ولما تحب حد تحب تعرف عنه كل حاجة وبعدين اللي انا قلته لك دوت منشور في كتب عن قدسة البابا المتنيح وفي منهم كتاب قيم جدا اسمه مذكراتي عن حياة البابا كيرلس وده كاتبه الاستاذ حنا يوسف عطا اخو قداسه البابا كيرلس السادس وابونا رفائيل افامينا اللي هو الشماس رفائيل صبحي الشماس الخاص لقداسة البابا المتنيح يعني ناس قريبين جدا من قداسته ده معنى انك تعرف حاجات اكتر عن البابا كيرلس طبعا وان كان مفيش كلام ممكن يوفي البابا كيرلس حقه من التقدير طب انا نفسي يا استاذ كامل تحكي لي عن البابا كيرلس هو بطريرك كانت حياته عاملة ازاي يعني؟ الحقيقة ابونا رفايل افامينا أبو حكى حاجات كتير جميلة عن سلوك البابا كيرولوس زي ايه؟ زي انهم مرة كانوا في دير مريمينا وكان البابا كيرولوس تعبان ومش قادر يعمل القداس وبعد ما القمص مينا امين الدير في الوقت ده بدأ القداس بنص ساعة سيدنا البابا استدعى شماسه رفايل وقال له هنتكسل ليه بس يا ابني جهز للمسبح عشان اصلي يا سيدنا انت تعبان ولازم ترتاح؟ يلا يا ابني خلينا نصلي بس سابونا الام اسمينة خد ادوات الصلاة خلاص انا هجيب ادوات تانية وادي الاربان اربان درمر مينة يا ابني احسن بكتير من اربان اي مكان تاني وعمل الاداس على مذبح جانبي وتحامل على نفسه ونسي تعبه وقلمه والشماس رفائيل نزلت من عينة الدموع اشفاق على سيدنا اللي بيحب الاداس بطريقة مش عادية وكان بيصلي بوقار وخشوع وكان بيغمض عينيه ويقول التلاوات بهدوء وعمق وبصوت كله خشوع وصلاته تكاد تكون من غير لحن عمره ما كان بيسند على المسبح أو يتكلم مع حد أثناء الأداس وكان الدموعه تنزل بغزارة أثناء الأداس وكان يميل لأنه يعمل صلاة الأداس كاملة لوحده ما هي العلاقة بينه وبين ربنا كانت مفتوحة انت مش قلت انه شاف الرؤية انه حيكون بطريارك قبلها بسنين مش كده وبس البابا كريلوس كان بيتمتع بدرجة عالية جدا من الشفافية والروحانية كان بيشوف ناس لأول مرة يعرف هم مين وعاوزين منه ايه وايه مشكلتهم بالزبط وكانت علاقته بالقدسين والاباء السواح زي علاقته بالبشر على الارض بالزبط يشوفهم ويكلمهم وكانت ليه كلمة شهيرة كان لما يكون حد في مشكلة يقولها هابعت لك مريمينا. علاقته بمريمينة واضحة جدا اسمه كان أبونا مينا ولما بان دير في مصر الأديمة سماه دير وكمان دير ماري مينة اللي في مريوط يعني هو راح استقر هناك مع حبيبه ماري وفي عشرات الأطفال دلوقتي اسمهم مينا لأنه لما كان بيجيلوا زوج وزوجة ما بيخلفوش كان يقول لهم زي اليومين دول يكون معاكم مينا. لا عرفت منين يا دكتور الحكاية دي لأنها حصلت لوحده قريبتنا وكانت بتحكي الحكاية دي لكل الناس وكانت مبسوطة وشكرا لربنا انه هو ادانا في وسطنا بركة وجود البابا كرونس وكان في معجزة تانية عن واحد أرضه كانت هتروح منه لأن في هيئة كانت هتاخدها وتدي له تعويض فالراج راح حكى للبابا فقال له ان الأرض هترجع وفعلا وقت تسليم الأرض جه موظف كبير وقال ان الهيئة استغنت عن الارض ووقفوا الاجراءات فالراجل فرح جدا وراح بلغ البابا فقال له مره ما بعدتلك ماريمينة ابني دي علاقة صداقة سمئية بقى بين قدسين وبعضهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طب تصدق ان ده وصف مظبوط جدا وفي حدثة تؤكد اللي انت بتقوله كان البابا موجود في دير مريمينا في مريوط سنة 64 <تصفيق> فجأة هبت زوبعة رملية جديدة جدا فالاباء الرهبان طلبوا من سيدنا انه يصلي علشان تهدى عم البابا رفع صليبه وقال اعط يا رب مزاجا حسنا للهواء قدوس والله دي العاصفه سكت ببركه صلاتك يا سيدنا بس <تصفيق> ده الهوا واقف خالص يا خلاصت البابا لدرجه اننا مش قادرين نتنفس يا مريمينا واحنا بنقول لك تسكت الزوبعة تقوم تسكت الهواء كله يا بركه يسوع يا بركه يسوع الهوا رجع يتحرك وبقى نسيم جميل تباك يا مريمينا تباك يا سيدنا البابا كرولس أنا كنت مستغرب اللي حصل مع أخوك لكن بعد اللي سمعته منك حاسس إن ده شيء عادي جدا بالنسبة لما كانت البابا كيرلس عند رب المجد وبرغم القامة الروحية دي كان في منتهى الودع والبساطة يعني مثلا في مرة كان سيدنا بيضرب البخور في الكنيسة وقت صلاة رفع بخور عشية وجات واحدة ست بسيطة قدمت له تلت بضات وقالت له خد دول يا سيدنا وباركني. هات يا ستي ربنا يباركك. مسلوئين كويس يا ست ولا يسيحوا في جيبي؟ لا يا سيدنا مسلوئين كويس دمنا العشاء رفاقية يا ابني شفت أكتر من كده بساطة والتضاع وكان لما يستقبل حد من الأباء الأسقفة أو المطارنة اللي منه في الرسامة يسيب كرسي ويستقبله عند الباب ويقعده جنبه وكان بيحب ولاده في الخدمة جدا ما كانش يعرف إن واحد من الأباء الأسقفة مريض إلا ويروح يسأل عنه لما يكون موجود في القاهرة ويسأل عن صحة الكاهنة بالتليفون ويبعت اللي يتطمن عليهم ده غير انه كان لما يصلي مع كاهن يطلب منه الحل فطبعا الكاهن كان يتحرج فسيدنا يصر ويقوله قول يا بونا قول حللني يا ابن ده راجل جميل بشكل في كل شيء سلوكه وخدمته وعلاقته بربنا صحيح البابا كيرولوس العجايبي زي مريمين العجايبي بالزبط كان فاتح بابه لكل الناس وكل الزوار مهما كان تعبان أو مريض وفاتح قلبه لكل ولاده يغمرهم بالبركة والشفاعة والإرشاد حياته كلها كانت مليانة بالسمو الروحي. مش بس كده دي حياته كانت مليانة بالإنجازات وكان عصره من أزهى عصور الكنيسة إزاي يا أستاذ كامل أحكي لي؟ يا دي حاجات كتير قوي زي إنه جدد الكاتدرائية المرؤوسية في كلوت وتم في عصره عمل الميرون المقدس وكان احتفال كبير وحتى حجر الأساس للكاتدرائية المرقصية الجديدة وفي عصره رجع جسد ماريمور أصل أرض مصر وبقى جسد وراس الكروز العظيم في أرض مصر وسبب بركة ليها والشعبها وده كان بمجهود كبير من البابا كيرولوس اللي كانت ليه سمعة كبيرة على مستوى العالم كله أنا عرفت قبل كده أنه كان أول بابا يهتم برسم أسقفة مش مطرنا ورسم أسقفة للخدمات وكان منهم قدست البابا شنودة والبابا كيرولوس هو اللي رسم أسقف بنفسه وده كان عمل بيدل على تفتح عمق وحصل في عهده كمان حاجة عظيمة جدا مصر كلها تكلمت عنها والحاجة دي هي تجلي سيد العزراء في كنيستها في الزتون في 2 إبريل 68 ووقتها أصدر المقر البابوي بيان بعد حدوث الظهور بأكتر من شهر في يوم 4 مايو وده بعد دراسة وبحث دقيق أمر بيه قدست البابا واتزاع البيان لكل وكالات الأنباء في مصر وبر مصر ده تشريف كبير من ربنا القديس ومن الست العدرة لواحد من قديسين القرن العشرين عشان تكون شهادة وتشريف وعاشت الكنيسة في نهضة روحية عالية وكانت في عصر مجيد لها خليلا يحترامه تأدير من الجميع يعني مثلا كان عنده علاقة جميلة جدا وقوية بالرئيس عبد الناصر فمرة كان البابا في زيارة للرئيس عبد الناصر ولما جه البابا يمشي الرئيس هناء بعيد جلوسه على كرسي مري مرقص فالبابا شكره وحط إيده على صدر الرئيس وقال له أنا حاطت إيدي على يد الله لأنه مكتوب عندنا إن يد الله على قلوب الرؤساء والحاجة الجميلة أن الرئيس بعت في نفس اليوم مندوب رسمي للبابا يعلن له عن ارتياحه لزيارة قدسته وقال له أن الرئيس كان بيحس ألم في صدره لكن الألم ده راح تماما لما قدست البابا حط إيده على صدر الرئيس معجزة البابا كيرولوس دا ينبوع تعزية وشفاء وبركة وبعد سنين طويلة من الرعاية لشعبه وخدمته بكل قلبه وفكره رحل البابا كيرولوس وكان عارف قبل انتقاله بالروح وقت رحيله لانه قبل رحيله بخمس سنين كان في واحد بيمدح اعماله ومشروعاته وبيدعيله بطلط العمر ام قال له كلها يا ابني خمس سنين يعني كان عارف وكان بيعزي ولاده دايما في اخر ايامه وكان دايما يقول لهم شدوا حلكم ورب يدبر أموركم وربنا يرعاكم ويومني يحتو جالوا السواق بتاعه طلب منه البركة وسأل عن صحته فقال له يا ابن أنا خلاص زهقت أنا عاوز أسافر إحنا مسافرين يا ابن وكان لوسط عزمي فاكر إن سيدنا قصده الصفر للدير لكن ده ما كانش قصده كان قصده الصفر للسماء السفر لرب المجد يوم الثلاث تسعة 1971 رحل البابا القديس الطباوي كورولوس السادس وسكن السماء وأخر كلام قاله: رب معاكم رب يدبر أموركم وسافر بجسده لكن لسه معانا بصلواته وشفاعته عننا قدام عرش النعمة ومعجزاته اللي بيعملها مع أولاده اللي حبهم وهو على الأرض وفضل يحبهم وهو في السماء وحيفضل البابا كيرولوس ينبوع عزية وبركة لكل أولاده اللي بينادوه أو اللي بيزوروا جسده الطاهر في حضن حبيبه القديس مريمين العجبي في ديره اللي بنا البابا على إيده في مريوط ربنا ينفعنا بصلوات وشفاعة قداسة البابا كيرولوس السادس